الذين جعلوا القرآن عظين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن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 خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق خَلَقَ من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها خَلَقَهَا